وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أكر بن هاجو تنفسارت عبيدنا كان كفرنا كان بنها نكن شم الدين خديدا قالوا بيجن بي إنما نحن مصلحون إصلاح وأهل الكتاب تدبيني، أمنا مفسي، أميسر ريكو درسي.